بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصاب في ألم تر كيف فعل رك بأصاب الفيلألم تر كيف فعل رك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل رك بأصحاب الفيل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 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طير وأرسل عليهم طير بابي وأرسل عليهم طير نبابين وأرسل عليهم طير نبابين وأرسل عليهم طير نباين ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجاره من سجيل ترميهم بحجاره من سجيل ترميهم بحجاره من سجيل ترميهم بحجاره من سجيل تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم